صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق وأحلاها خير الخلق وأحلاها خير الخلق وأحلاها Allah wa la qaha khairil skiesك الخلق وأرضها صلى الله لا طهها خير الخلق وأحلاها قام الليل لما ولاه ضر أن تشكو قدماه قام الليل لما ولاه ضر أن قدماه خير الخلق غدا يرقى على الخلد وأ صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم بدر النور المتنثم هذه الخلق لمولاها صلاة صلاها عرج السبع فاعطاه خير صلاة صلاها بعد السدرة قد سارى قرأ الحق وأنواه